قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري واثتنأ عليه وعلى كتابه صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب والفرق بين الهدى والعمى والسد بين الفتى والعطب أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب بها قام ميزان دين الرسول ودان بها العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه كميز بين الرضا والغضب وستر, وستر رقيق إلى المصطفى ونص مبين لكشف الريب فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكرب وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهبه خلاص الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوة بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله والآن مع الشيخ الحمد للعالمين وشهد ألم محمد العقر ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسجد بسليم كثيرا أما بعد فهذا أهل بروسنا في صديح الإمام المسلم رحمه الله تعالى وألمهم مع الباب في بيان الصلاه باب احكام باب التكبير في الاذان ورفع اليد في الصلاه الا رفع من الركوع فيقول في سمع الله لمن وهذا امر يشمل تكبيرة إحرام ويشمل تكبيرات الانتقاط ولا شك أن تكبيرة إحرام ركن من أركان الصلاة وما زاد عن تكبيرة إحرام اختلف الناس فيه بين قائم بالاستحباب والسلمين على أن تكبيرات الانتقال من السنن القولية وبين الطائر بالوجوه على أن تكبيرات الانتقال واجبة لا تقل الصلاة بكتها إنما تجبر بسعو على قول من قال بالسهوة في الأمور القولية الأذكار القولية السهمة الآن نحن في هذا الضرب نريد نعرف عدد التكبيرات التكبيرات الانتقاط نريد أن نعرف حكم التكبيرات الانتقاط في كل رقعة هكام تكبيران الانتقاط نريد أن نعرفها والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتددنا من الرجوع كان يقول سمع الله لكم هذا أمر مرتبط عليكم إذن ما دون ذلك نريد أن نعرف عليكم من أجل هذا عقل هذا الباب هذا في تكبير بكل خاص وقصير ومراض فهو خفض إلى الرجوع وكافر قد خفض السجود يكبر اعتدل من السجود يكبر خفض إلى السجود مرة فاني. يكبر اعتدل من السجود يكبر قال وحددنا يحيى بن يحيى ثبيب ليس هو أبو الذي قال فيه الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد من بعد عبد الله بن المبارك مثل وأفضل من يحيط يحيط التميمي ليس أبوري أكثر عنه بمام مسلم الصحيح قال طرأت على مال عرضا ومالك ابن أنس أبو عبد الله إمام داري الهجرة عن ابن شهاء الزهري محمد بن مسلم أبو بكر عن أبي سالمة بن عبد الرحمن ابن عوك وهو ثقة من مكر أن أبا رضي الله عنه كان يصلي له فيكبر كان ورير من فقهاء فقهاء وهو حافظ الصحابة مطلقا كان يصلي له فيكبر كل ما خفضا ورفعا فلما انصروا قال والله إني لأسبابكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وجد في زمانه من ينازع ويقول ليس هناك واجب إلا تكبيرات الأحرام وما بعدها لا تكبيرات لكن إذ هذا الخلاف استقر الأمر ثبث على مشروعية تكبيرات الانتقال فهو يصلى لهم ليعلمهم الصلاة قولاً وكاداً هذا واحد ثم لما انتهت والله إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنازعون في التكبير ولا تقرون إلا بتكبير التحرام فقلوا الله إني لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الذي ثبت الناس عليه في محل الاتباب فاستكر الغمر عليهم مشروعية تكذيرات الامتقال معنى اكوان؟ قال حدثنا محمد بن راق وهو الخسيري ليس بوده ثقة عادل قال حدث العبد الرزاح ابن همام بن نفع الصمعالي أبو برح إمام ثقة الحارب مصنف شهير وكان تشيع ربنا والله طال اخبار اكتسب هذا التشيع من بعض الشيوخ اريد ان الانسان يلتقي بشيوخ ينطبق وينظر عما يقرر ربما لو اخلع عن صحبه بي تعاطى إن كان مردئياً إن كان قدريياً إن كان شعياً إن كان خارجياً إن كان تكفيرياً إن كان مرضياً متعصراً معنا؟ إن كان على غير سبيل وغير ذلك إن كان حزبياً يأخذ فإن الأمر ليس بالسامن ربما تعقد لك الشفاك والشرار لكي تبيعة من هذا الذي عليه السلط ودمت عليه التزيغ الحال ناس في هذه الأيام أيام, أيام الأفكار والطيارات والطيارات المخلطة التنوع تأتيك وتعصف قلبك من كل مكان وكن على خالق الخالق حدنا العبد الرزق مع ذلك عبد الرزق هذا يا إخوة كان صاحب تنميل صاحب رحلة هذا الأخبار عبد الملك بن عبد العزيز ابن جرائز الفطيل مشهد تمتع بسبعين أمراء لمن كان يرى حي المتعب والمتعب الصال الله وحرم إلى يوم القيام هذا الأخبار عبد الملك بن عبد العزيز ابن جرائز هذا الأخبار ابن الشهاب ما دعا بنا بالمشارة؟ الإسلام سرع أبي بكر بن عبد الأحماق أبن الحارف المخزوم خطة من خطيء عبد إذا قيل من في العلم سفعت أضحر رواية من العلم ليست في خارجة أقول نمو عبيد الله وراته قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان الخامس فهان أبو بكر عبد الأحماق أبو بكر فاي السلع من عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارف المخزن أنه سمع أبا أولئة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قم إلى يكبر ومعصود بها تكلفة حرام حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حرده حين ينفع صلبه منه ركوع الآن هو كان طريبا لو أراد الركوب الانتقال هذا الحركة روح تعمر بالذكر يقصد التكبير عليها يقصد التكبير عليها ولا يحسن أن تمدها الله أكبر فيحسن إنما تخفيفها ولا تمدها أنت الآن الإمام التكبير أن تنازل التكبير كبر املأ الحركة هذه الانفطان هذا عمرهم التكبير لا تكبر عند طائم ما زلت في نظارك على ولا تكبر عند راكع إنما عمر الحركة هذه بالتكبير ولا تموت سفر الله أكبر كفر إن بعض الناس لعدد الممومين وراء الله الله أعلمه فيه معرفة أيضا يفعله إذا أراد أن من السجود إلى يموت الله بعدين فان وفان ليه؟ ما يجرع هذا المدد هذا المدد مش مصدوق إنما تكبر تخفيفا معرفة إذا نعدوا معرفة الآن العلماء قلون في الصلاة الثلاثية واحدة عشرة تكبير معنا فرق؟ يعني خمسة ركعة الأولى خمسة ركعة الثالث وإزاي التكبير التحرم في الأول هنزيل هنزيل على هذا عشان هنتعرض لمسألة فهي إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراح هيعمل ايه؟ هي؟ هيكبر تكبير تاني؟ ولا هيعمل واحدة بس؟ ولا هيكبر تكبير واحد؟ فهذا الهدف عايزين نوصل إليه؟ معانا أخوان؟ الآن قضى راكعة يريد يجب راكعة ثانية مشروع مستحابي جنس الإصطلاح طيب ماذا سيكبر إذا أراد أن يجلس جنس الإصطلاح؟ طب إمام مش لن يجلس جنس الإصطلاح هيقوم في الزنباش الشيء مع السنة هاد؟ هيعمل إيه؟ خلاص بأب يا مشكل إحنا الإشكال إذا أراد أن يطبق سنة جنس هيعمل اي بها العلماء بلا يقولون هنا تكبير وعيد بعض الشفعية نوسب لبعض علماء يعني أعطاء يكبر تكبيرتين واحدة إذا نهض من وعايز يستريح ويما يستريح هينهض يجيب تكبيرتين وهذا غير صحيح فإن سنزيد تكبيره لأمم التاري وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر بكل خط ورب معنا يستهدنا منه حالة جلسة الاستراحة لكن هنا نقطة مهمة لو أن الإمام كبر تكبير الاستراحة الله لا يجلس جلسة الاستراحة وكبر قبل أن يجلس الناس سيقومونه هو جالس ده ما كلام الناس ما ينتظروش هو كبر خلاصه متقيدون بصوت الإيمان هو جلس هو يستريح بشه يستريح لا مهمه فالآن لكي يقرض الإنسان طالب العلم الإيمان لماغرضه إذا كان وضعه الناس عوام فإذا لن يكبر إلا بعد أن يدام تكميل الاستراحة أما إذا كان وصل طلاب علمه مضمئين لباس يفعل هذا فلماذا قلنا بالصورة الأولى أنه لا يكبر إلا إذا تأمين من الجنس الإصطراع إنقاذا لصلاة الناس المتابعة التي يجهلونها يجهلون على إخوان هنا ينظر الله على كل حال ليس هنا في الموضع على إلا تكبيره إذن نحن نعد الآن عدوا معي عندما يريد الرفوع سيكبر التكبير عندما يريد السجود سيكبر التكبير يعددي من السجود تكبيرها هذه الثالثة صعب طيب سينجل السجود رابعة رابعة يعددي من السجود ما يستريد تكبيرا إلى الخمسة وخمسة أولاك بعدها عشر وتكبيرة الأحراب على رأس معلومة أحد عشر تكبير طيب السواق الثلاثية قالوا سبع عشر التكبير حتى عندها أيضا قصة يتنفين في الاستراحة تكبيرها جلس الاستراحة بها تكبيرها لأنها في التكبير غالتا إلي معنا أخوان؟ طيب وفي الصلاة ربعية 22 تكبير في صلاة المسيحة عندك أخنة أخنة أخنة طال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركح بعض الناس يكبر يأخن آآ الله أكبر استفهام آآ الله أكبر مش هالك جعل في بداية الهال الكريم آآ الله أكبر قاله علماء هذا كون لفظ فخري لأنه يستفن. هل الله أكبر منك؟ هذا لا يجلس على مادة واحدة تمثلي تعيب نفسك الله أكبر ما تحتاج إلى مادة؟ لا في ولا في أخيرها الله أكبار أكبار ضب اسم الطب أو العبادة للصحراء إذا لا هذا الجزء بعضهم يقول الله أكبار أعظم الله أكبار تقول ليه؟ كنا في بلادي الماء فكنا نزيدهم يكتبون, يكتبون الله وعلم بعدها واو فيت اكبر واو مش ضمه الله اولا ليس الضمه وبعد التريب بين لفظ الجلاله اكبر واو على الصاد لنخطا لننتهي الشر قال ثم قال اذا قام للصلاه فكان حين قام ثم كبر حين ثم جلس سمع الله لمن حمده الكلام على التسميع والتحميل إن شاء الله في هذا البدء من أجل تختلف بين المنفرد والإمام والمهنوم والكلم على النساء حين أرفع صلبه من رفض ثم قلوا وقائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي سيجده ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجده وهل يهوي على يديه أو على رفضيه الراجح ان الانسان مكلف في الخير على ما يريح على غير ركبتين انا فاضيه مشاكل ولا مهاجرات ولا تظاهرات ولا شيء لان الاحاديث في البابين ضعيفه جدا حديثه عن محمد ضعيف لو بينزل على ركبتين مسلم احمد وحديث اللي ينزل على اليدين والنهي عن ان ينزل كما زي اليدين ولا كما حديث ايضا ضعفه الامام محمد وكفى بتضعيف المخالي تضعيفا ورمز فيه رحمه الله تعالى لأنه لم يروي إلا رجل هو محمد بن حسن الملطق بالنفس الزكير كان رجلا مجاهدا قزاء لم يكن هناك بيصل الحديث لحلقات العلم لم يروي إلا واحدا هذا الرجل فاطع ومن أجل هذا فالبخالي لا يتابع على روايته معنى طيب إذن يأخذ الصحيح رواية عن الإيمان مالك ينزل على يديه أو يجليه مخيم ومدر الإيمان قد من السابق واختابه وشايف الإسلام نتئين منه تنزل على الهجايك ومستطعت على أركبتيك إن استطعت لا حرزك لك وثم حين يهو الإستاذين أن ثم يكبر في الألف عرصة ثم يكبر في الألف ثم يكبر حين ينفع على سهول. ثم يستريح ينصد استراحة ثم يبعى نجل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المذنى بعد الجلوس ركعتين وطلع التشهد كبر وتكلم ركع الأيد يكون هو قائد ثم يقول ابو ريضا اني الى اشباكم صلاطا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشباكم صلاة ويبعث عن افريده يقول انا ما بعث هذا اجتهابا على استحسان ولكن... ولكن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعلها كما قلت لكم الناس اختلفوا بحكم تكبيراتهم من, من طالب من الجوع ومن طالب من سفر. وطول الاستحباء بأخوان هو بذب الجماهير وهو الراجح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الأعراب الذي علمه كيفية في الصلاة ومن حديث أبي مرايح راه لم يلكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرات الانتقال أما حديث رفاع ابن رافع في نفس الباب في نفس الباب تعليم الأعرابي يروى حديث الأعرابي من حديث ابو وراء وما زاد على حديث ابو وراء ربا ولا صحيح. ما جاءنا زيادات من حديث رفاع ابن رافع بتعليم الأعرابي كيفية صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام ليست صحيحة ولذا البخاري ومصر لم يروي حديث رباع ابن راح إنما روى هذا الحديث من حديث أبي هريرو التكبيرات المتقالة واجبة اعتمدوا على حديث رباع ابن راح وجمهور العرب الذين قلوا بالاستخبار اعتمدوا على حديث أبي هريرو والصوار طريق آخر قالوا لا ده هي واجبة بدليل حديث ملك ابن حوائب صلوا كما رأيتمون وصل الجواب أنه لا ينازع لأن هناك هيئات وأقوال في الصلاة مستحبة والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيئة في صلاته تجد الصلاة علمه الأركان الشروط الواجبة ما يزاد عنها فينضغ الأصل أنه لا يقال بالوجوب إلا بدليل قول وحديث ملكة الحريق لا يصبح من الاستدلال هنا فيه على الوجود أرحب السلام السلام بسهل الدكتورات في الدكتورات على هذا الطور على هذا الطور على الطور, الطور بأني واجبه سيسجد <تصفيق> على بأنه لازم. قال قال بانهم استحدثوا ليسموا سجود سهو قال ويكثر حين اقوم من المتن بعد الصلوه <تصفيق> ثم قر ابو لي ان الاشباك صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن الغاف نسبور الكسيري قال حدثنا حجين وابن المتن اليابان ابو عمر قال حدثنا زيد عن عقيل عقيل بن خالد بن عاطي عن عن علي شهار فالأكبر نوراك ربنا عبد الله في الحارق سبط معنا وليس معنا جهد سبط معنا الليل؟ أحمد يا محمد محمد أحمد أحمد جميل سبط معنا يا أحمد سافرت إلى السيرو سبط معنا الجهد وتكلم أنه متقايا السبط الليل وليس معنا جهد أحمد دعك من السر الله <تصفيق> خير طيب سبق معنا وهو من الخراء السابعة الله عبد الرحمن بن الحارف المحزوج فضل قال أنه سمع به يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبروه حين يقوم بمثل حديث ابن الجرائي سبق معنا بسرط الليل قال اللي ولم ينطق القول ابي هريره اني اشتاق صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم فروحدثني حمله ابن يحيى يجيب النص فالاخبر ابن عبد الله بن وهب او محمد بن مسلم من الناس في مالك اخبرني يونس يزيد الايل عن ابن الشهاب قال أخبرني أبو السلام بن عبد الرحمن ما به؟ الأولى الأولى أيضا ما شاء الله أن أبا هورا يقلعه نبهاء بشأ الله خليك بس معنا أن أبا هورا حين يستخلقه مروان مروان بن الحاكم الأمة على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر سوف يعلمهم إن فيه تكبير ويجن خلاف في زمانه قال فذكر نحو حديث ابن وفي حديثه فإذا طباها وسلم أقبل على أهل المسجد شوف يكلمهم قالوا أولا نفسي بيدي هم استحلبوه هم طبعوا برحلة يريد أكل كلام قالوا أولا نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة من رسول الله رسول الله وتقول تخالفوني تعرضوني والله والذي نفس ابينا اني لا اشفعهم صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي هو الجمال ابو جعفر ثقه حاضر فحدثنا الوريدي بن مسلم حدثنا الاوزاع عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة ان اباه ريل كان يكبره الصلاه كلما رفع ووضع الان يا اخو تكبير سجود التلاوة أنه مشروع في الصلاة بلا مشروع دخولاً في هذا العمل معناه أنت في الصلاة مررت بسجود تلاوة كبرت وسجد تعتدل من السجود تكبر ما فيش جلسة تصراها في السجود هذا طيب الآن تريد قال إذا تقرأ بعد السجوء خلاصة اكتفت بمترأ اعتدل تقول الله أكبر اعتدل وينكبرت للركوع ما في حال مش لازم تقرأ مش لازم تكمل في السورة مجزمت لك أنت تقرأ انت يسر رايز مصاحب تقرأ رايز مصاحب الركوع ما يفزم اعتدل معنى إخوان تعتدل من السجوء الله أكبر اعتدل طيب حبيبتي تريد تركع كبر ورفعتي ما يجبش رفع يدين من الانتدال في تكبيرة السجن قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع أحيانا يتصحب هذا الحديث على بعض الضلال كان يرفع يدين كلما رفع ووضع كلما رفع وخفض لا النصر كلما كان يكفر كلما رفع ويضع مش يرفع كلما رفع وخفض في فرق منها هذه في فرق لها احنا قلنا الرفع في موارد تكبيرت الاحرام اربع الموضع معروف اللي هي سنة مؤكدة موضب عليه ومتبق عليه معنى في اللواية الصحاح بين الصحاح وين كان ابو حريفة لا أقول مراه معنا أخوان أب في تكويل التحرام وعند نزل من الروبوك. وعند العددات من الروبوك. خلاص طيب هنزل للسجود ما هيعتدم للسجود إذن أحيانا كما صحى الشيخ الألبي أحيانا نادرة ليس على سبيل الدوان بين السجود يرفع حتي ينتقل من الركعتين إلى الثالثة يرفع حتي الله ياخذ سبق معنا البار قبل هذا وتكلمنا عنه قال فقلنا هذا ما هذا التكبير اللي عليه قام عليه في شرف المساله قال ان على صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بن سعيد ابو رجاء البغدادي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن الطارق المدني نزيل الاسكندريه عن سهيل وابن أبي صالح عن أبي, أبي صالح عن أكوان السماد عن أبي راير رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض إلا إلا إخوان عند قول سمع الله لمن حميده لن يكبر معنا وفي الاستراح هي تكبيرة وحدة ويحدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى كميمين ليثابوري متى عهد نبي صاحب العرس اديت عهد باسط متى عهد نبي ليله بيه؟ اي في اول حديث في اخر حديث ولسانه حديث ده ده مع لسه ينظم حديث اول اثبات في الباب الاول السادس صح تمام هو بدا بيه وختم بيه قال حدد لنا ايه يا حاج وخلف ابن هشام هذا صاحب القراءة خلف ابن هشام ابن تعلم الذي يدفع في القراءة جميعا عن حمال وابن زيد ابن اسماعيل قال ايحيى اخبرنا حمال ابن زيد عن غيلان وابن جرير المعواني الازل البصري عن مطرب ابن الله الشخير العامل فقة عابد فاضل قال صليت انا وعمران ابن حسين ما كنية عمران بن حسين عند صاحب قفر الله أبو نجايد سجلوها أبو قال وما كنية علي بن حاتم عند صاحبنا أخينا محسين علي بن حاتم علي بن حاتم, حاتم صاحب الجريد أبو طريب ولا طريب ها هكذا يقولون في قال خلف يقول أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبارا صف علي بن أبي طالب أيضا وردت عنه للسنة تكبير في الانتقالات تكبير في الانتقالات فكان إذا سجد كبر وإذا رفع على سلوه كبر وإذا من ركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمراء نبيا ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان هناك من ينازع ومن يخافئ ولا يفعل تكبيرات من الطاعة أبو, أبو طريق تمام على وزن عظيم طب أو طالد الذكرني هذا صلاة محمدٍ صلى الله عليه وسلم أشتهد هذا القادم صلى الله عليه وسلم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 إنك أنت التواب الرحيم